امك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ينج أَصَابِعَهُمْ اصابهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ